تسعة وأربعون. استمع للكلمات واعدها. ثم لاحظ قراءة الشدة واكتبها في الفراغات الآتية كما في المثال. أب. كل. بل. أم. جل. Allama Deras Sallama Lema'a